إِلَّذِي فَسَبِّحْ وَأطْرَافًا نَهَارًا لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْجَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُكُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوَى وَقَالُوا لَوْ لَا Tiada ayat dari Rabb, awalam taatih bina tu maaf al-sughf al-aula, walau an na ahlekna لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُنْتَظِرٌ رَبِّ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ أَبِ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَن اهْتَدَى